ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحبا ثقالا شقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون